ياسين ياسين سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة والقرآن الحكيم يقسم الله بالقرآن الذي أحكمت آياته والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنك لمن المرسلين إنك أيها الرسول لمن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليأمرهم بتوحيده وعبادته وحده على صراط مستقيم على منهج مستقيم وشرع قويم تنزيل العزيز الرحيم وهذا المنهج المستقيم والشرع القويم منزل من ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد الرحيم بعباده المؤمنين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أنزلنا إليك ذلك لتخوف قوما وتنذرهم وهم العرب الذين لم يأتهم رسول ينذرهم فهم لهون عن الإيمان والتوحيد وكذلك شأن كل أمة انقطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء بعد أن بلغهم الحق من الله على لسان رسوله فلم يؤمنوا به وبقوا على كفرهم فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يعملون بما جاءهم من الحق إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ومثلهم في ذلك مثل من جعلت أصفاد في أعناقهم وجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت مجامع لحاهم فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء فلا يستطيعون خفضها فهؤلاء مغلولون عن الإيمان بالله فلا يذعنون له ولا يخفضون رؤوسهم من أجله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم حاجزا عن الحق ومن خلفهم حاجزا. فأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون إبصار ينتفعون به حصل ذلك لهم بعد أن ظهر عنادهم وإصرارهم على عن الكفر وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عند هؤلاء الكفار المعاندين للحق أخوفتهم يا محمد أم لم تخوفهم فهم لا يؤمنون بما جئت به من عند الله انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إن الذي ينتفع حقا بإن ذلك من صدق بهذا القرآن واتبع ما جاء فيه وخاف من ربه في حيث لا يراه غيره فأخبر من هذه صفاته بما يسره من محو الله لذنوبه ومغفرته لها ومن ثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والسيئة ونكتب ما كان لهم من أثر باق بعد مماتهم صالحا كان كالصدقه الجاريه أو سيئا كالكفر وقد احصينا كل شيء في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ واضرب لهم مثلا أصحاب الْقَرْيَةِ إِذْ جاءها المرسلون واجعل أَيُّهَا الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة وهو قِصَّةُ أهل الْقَرْيَةِ حين جاءتهم رسلهم إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون حين أرسلنا إليهم أولا الرسولين ليدعواهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوا هذين الرسولين فقويناهما بإرسال رسول ثالث معهم فقال الرسل الثلاثة لأهل القرية إن نحن الثلاثة إليكم مرسلون لندعوكم إلى توحيد الله واتباع شرعه قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قال أهل القرية للمرسلين لستم إلا بشرا مثلنا فلا مزية لكم علينا وما أنزل الرحمن عليكم من وحي ولستم إلا تكذبون على الله في دعواكم هذه قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قال الرسل الثلاثة ردا على تكذيب أهل القرية ربنا يعلم إنا إليكم يا أهل القرية لمرسلون من عنده وكفى بذلك حجة لنا وما علينا إلا البلاغ المبين وليس علينا إلا تبليغ ما أمرنا بتبليغه إليكم بوضوح ولا نملك هدايتكم قالوا إننا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قال أهل القرية للرسل إن تشاءمنا بكم وإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبنكم بالرمي بالحجارة حتى الموت ولينالنكم منا عذاب موجع قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قال الرسل ردا عليهم شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله اتتشاءمون إن ذكرناكم بالله بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من مكان بعيد من القرية رجل مسرع خوفا على قومه من تكذيب الرسل وتهديدهم بالقتل والإذاء قال يا قوم اتبعوا ما جاء به هؤلاء المرسلون اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اتبعوا يا قوم من لا يطلب منكم على إبلاغ ما جاء به ثوابا منكم وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله من وحيه فمن كان كذلك فجدير بأن يتبع وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وقال هذا الرجل الناصح وأي مانع يمنعني من عبادة الله الذي خلقني وأي مانع يمنعكم من عبادة ربكم الذي خلقكم واليه وحده ترجعون بالبعث للجزاء أأتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق إن يردني الرحمن بسوء لا تغني عني شفاعة هذه المعبودات شيئا فلا تملك لي نفعا ولا ضرا ولا تستطيع أن تنقذني من السوء الذي أراده الله بي إن على الكفر إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا اتخذتهم معبودات من دون الله لفي خطأ واضح حيث عبدت من لا يستحق العبادة وتركت عبادة من يستحقها إني آمنت بربكم فاسمعوني. إني يا قوم آمنت بربي وربكم جميعا فاسمعوني فلا أبالي بما تهددونني به من القتل فما كان من قومه إلا أن قتلوه فأدخله الله الجنة قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل تكريما له بعد استشهاده ادخل الجنة فلما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمنيا يا ليت قوم الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الذنوب وبما أكرمني به ربي ليؤمنوا مثل ما آمنت وينالوا جزاء مثل جزائي وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما أنزلنا لأجل إهلاك قومه الذين كذبوه وقتلوه جندا من الملائكة ننزلهم من السماء وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم فأمرهم أيسر عندنا من ذلك فقد قدرنا أن يكون هلاكهم بصيحة من السماء وليس بإنزال ملائكة العذاب إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم صرعى لم تبق منهم باقية مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأت فلم يبقى لها أثر يا حسره على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا ندمة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة حين يشهدون العذاب ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا يسخرون منه ويستهزئون به فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في جنب الله ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يرى هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل عبرة في من سباقهم من الأمم فقد ماتوا ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمال وسيجازيهم الله عليها وإن كل لما جميع لدينا محضرون وليس جميع الأمم دون استثناء إلا محضرين عندنا يوم القيامة بعد بعثهم لنجزيهم على أعمالهم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق هذه الأرض اليابسة المجدبة أنزلنا عليها المطر من السماء فأنبتنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها من أصناف الحبوب ليأكلها الناس فالذي أحيا هذه الأرض بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموت وبعثهم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وصيرنا في هذه الأرض التي أنزلنا عليها المطر بساتين من النخيل والعنب وفجرنا فيها من عيون الماء ما يسقيها ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكل الناس من ثمار تلك البساتين ما أنعم الله به عليهم ولم يكن لهم سعي فيه أفلا يشكرون الله على نعمه هذه بعبادته وحده والإيمان برسله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار ومن أنفس الناس حيث أنشأ الذكور والإناث وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ودلالة للناس على توحيد الله أن نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منه ونأتي بالظلمة بعد ذهب النهار فإذا الناس داخلون في ظلام والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قدره لا تتجاوزه ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وآية لهم دالة على توحيده سبحانه هذا القمر الذي قدرناه منازل كل ليلة يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر حتى يصير مثل عذق النخلة المتعرج المندرس فرقته وانحنائه وصفرته وقدمه للشمس الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله فلا تتجاوز ما قدر لها فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر لتغيير مساره أو إذهب نوره ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته وكل هذه المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وعلامة لهم على وحدانية الله كذلك وإنعامه على عباده أن حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح في سفينة المملوءة بمخلوقات الله فقد حمل الله فيها من كل جنس زوجين وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وعلامة لهم على توحيده وإنعامه على عباده أن خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب وإن نسأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ولو أردنا إغراقهم أغرقناهم فلا مغيث يغيثهم إن أردنا إغراقهم ولا منقذ ينقذهم إذا غرقوا بأمرنا وقضائنا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدود لا يتجوزونه لعلهم يعتبرون فيؤمنون وَإِذَا قِيلَ لهم اتَّقُوا مَا بَيْنَ أيديكم وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لهؤلاء المشركين المعرضين عن الْإِيمَانِ احذروا ما تقدمون عليه من أَمْرِ الْآخِرَةِ واشهد إيدها واحذروا الدنيا المدبرة رَجَاءَ رجاء أن عَلَيْكُمْ الله عليكم برحمته لم يمتثلوا لذلك بل أعرضوا عنه غير مبالين به وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين آيات الله الدالة على توحيده واستحقاقه للإفراد بالعبادة كانوا معرضين عنها غير معتبرين بها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 قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين واذا قيل لهؤلاء المعاندين سعدوا الفقراء والمساكين من الاموال التي رزقكم الله اياها ردوا مستنكرين قائلين للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعامه لاطعمه فنحن لا نخالف مشيئته ما انتم أيها المؤمنون إلا في خطا واضح وبعد عن الحق ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به مستبعدين له متى هذا البعث إن كنتم أيها المؤمنون الصادقين في الدعوى أنه واقع ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له إلا النفخة الأولى حين ينفخ في الصور فتبغتهم هذه الصيحة وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء وسقي ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون عندما تفجأهم هذه الصيحة أن يوصي بعضهم بعضا ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم وأهلهم بل يموتون وهم في مشاغلهم هذه ونفخ في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث فإذا هم يخرجون جميعا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين يا خسرتنا من الذي بعثنا من قبولنا فيجابون عن سؤالهم هذا ما وعد الله به فإنه لا بد واقع وصدق المرسلون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرا عن نفخه ثانية في الصور فإذا جميع المخلوقات محضرة عندنا يوم القيامة للحساب فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم فلا تظلمون أيها العباد شيئا بزيادة سيئاتكم أو نقصان حسناتكم وإنما توفون جزاء ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة في يوم القيامة مشغولون عن التفكير في غيرهم لما شاهدوه من النعيم المقيم والفوز العظيم فهم يتفكهون في ذلك مسرورين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم يتنعمون على الأسرة تحت ظلال الجنة الوارفة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم في هذه الجنة أنواع من الفواكه الطيبة من العنب والتين والرمان ولهم كل ما يطلبون من الملاذ وأنواع النعيم فما طلبوه من ذلك حاصل لهم سلام قولا من رب الرحيم ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم قولا من رب الرحيم بهم فإذا سلم عليهم حاصلت لهم السلامة من كل الوجوه وحصلت لهم التحيّة التي لا تحيه أعلى منها وامتاز اليوم أيها المجرمون ويقال للمشركين يوم القيامة تميزوا عن المؤمنين فلا يليق بهم أن يكونوا معكم لتباين جزائكم مع جزائهم وصفاتكم مع صفاتهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ألم أصكم وأمركم على ألسنة رسلي وأقول لكم يا بني آدم لا تطيع الشيطان بارتكاب أنواع الكفر والمعاصي إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة فكيف لعاقل ان يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته وان اعبدوني هذا صراط مستقيم وامرتكم يا بني ادم ان تعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا فعبادتي وحدي وطاعتي طريق مستقيم يؤدي إلى رضايا ودخول الجنه لكنكم لم تمتثلوا ما اوصيتكم وأمرتكم به ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا أفلم تكن لكم عقول تأمركم بطاعة ربكم وعبادته وحده سبحانه وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم وكانت غيبا عنكم واما اليوم فها انتم ترونها رأي العين اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تدخلها اليوم وعانوا من حرها بسبب كفركم بالله في حياتكم الدنيا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نطبع على أفواههم فيصيرون خرسا لا يتكلمون بإنكار ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي وتكلمنا أيديهم بما عملت به في الدنيا وتشهد أرجلهم بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط لا يبصرون ولو نشاء إذهب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصروا فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعدهم على أرجلهم لغيرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم فلا يستطيعون ان يبرحوا مكانهم ولا يستطيعون ذهابا الى امام ولا رجوعا الى وراء ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ومن نمد في حياته من الناس باطاله عمره نرجعه الى مرحله الضعف افلا يتفكرون بعقولهم ويدركون أن هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود وأن الدار الباقية هي دار الآخرة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين وما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له ذلك لأنه ليس من طبعه ولا تقتضيه جبلته حتى يصح لكم الدعاء أنه شاعر ليس الذي علمناه إلا ذكرا وقرآنا واضحا لمن تأمله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا القلب مستنير البصيرة فهو الذي ينتفع به ويحق العذاب على الكافرين لما قامت عليهم الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته إليهم فلم يبق لهم عذر يعتذرون به أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أو لم يَرَوْا يروا خَلَقْنَا خلقنا لهم أنعاما فهم لأمر تلك الأنعام مالكون يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وسخرناها لهم وجعلناها مقادة لهم فعلى ظهور بعضها يركبون ويحملون أثقالهم ومن لحوم بعضها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ولهم فيها منافع غير ركوب ظهورها والأكل من لحومها مثل اصوافها وأوبارها وأشعارها وأثمانها فمنها يصنعون فرشا ولباسا ولهم فيها مشارب حيث يشربون من البانها افلا يشكرون الله الذي منن عليهم بهذه النعم وغيرها واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها رجاء أن تنصرهم فتنقذهم من عذاب الله لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون تلك الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر من يعبدونهم من دون الله وهم وأطمامهم جميعا محضرون في العذاب يتبرأ كل منهم من الآخر فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فلا يحزنك أيها الرسول قولهم إنك لست مرسلا أو إنك شاعر وغير ذلك من بهتانهم إنا نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون لا يخفى علينا منه شيء وسنجازيهم عليه اولم ير الانسان اننا خلقناه من نقطه فاذا هو خصيم مبين او لم يفكر الانسان الذي ينكر البعث بعد الموت ان خلقناه من منى ثم مر باطوال حتى ولد وتربى ثم صار كثير الخصام والجدال ألم ير ذلك ليستدل به على إمكان وقوع البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم غفل هذا الكافر وجهل حين استدل بالعظام البالية على استحالة البعث فقال من يعيدها؟ وغاب عنه خلقه هو من العدم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قل يا محمد مجيبا إياه يحيي هذه العظام البالية من خلقها أول مرة فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن إعادة الحياة إليها وهو سبحانه بكل خلق عليم لا يخفى عليه منه شيئا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم أيها الناس من الشجر الأخضر الرطب نارا تستخرجونها منه فإذا أنتم توقدون منه نارا فمن جمع بين ضدين بين رطوبة ماء الشجر الأخضر والنار المشتعلة فيه قادر على إحياء الموتى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم بلى إنه لقادر عليه وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها فلا يخفى عليه منها شيء إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء الذي يريده ومن ذلك ما يريده من الإحياء والإماتة والبعث وغيرها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاء وبيده مفاتح كل شيء وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم